اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يترى حسين بالنعمة العظيمة إلا ربنا أكرمنا بيها ببلوغ شهر رمضان غيري وغيرك رهين القبور الآن نفسه يبلغ رمضان يعتق من النيران تفتح له أبواب الجنان يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يشهد ليلة القدر يضاعف رصيده عند ربه كل مرة نسألكم هذا السؤال يا جماعة مستشعرين نعمة رمضان عارفين مدى هذه النعمة من جواك من جوا قلبك فعلا حاسس بالاستفاء ان ربنا امتن عليك بمنا ما بعدها نعمة احنا المرة مش عايزين الشكر يكون باللسان فقط عادتنا الحمد لله ربنا بلغنا رمضان اللهم لك الحمد شكر باللسان احنا المنراضي عايزين ندلل على شكر النعمة بالاجتهاد في العمل قال الامام البيهقي علامة العبد الشاكر لأنعم الله ألا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويدخل على الله منه يبقى الدافع للاجتهاد حيبتدي من النقطة دي نقطة الشكر على النعمة قال وهيب ابن الورد كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول يا أبا أمية ما بلغك عن من طاف سبعا بهذا البيت ما له من الأج يجي يقول له اللي يطوف حوالين البيت سبع أشواط أجره قديه قال من طاف حول البيت أسبوعا كان كعق رقبة وهايب يقول له إيه فأقول يغفر الله لنا ولكم بلثلوا عما أوجب الله تعالى من أداء الشكر في طواف هذا السبع ورزقه إياه حين حرم غيره انتم بتسألوا أجروا إيه؟ اسألوا المفروض ماذا وجب عليه من الشكر لهذه النعمة واخدين بالكم يبقى بلما تسأل عن السواب اسأل انت ازاي حتشكر نعمة ربنا فبلل ما تسألني رمضان شهر المغفرة شهر العق شهر كذا شهر كذا كذا كذا اسألني اشكر نعمة ربنا علي ازاي بلغني رمضان قال عبد الله بن ابي نوح قال لي رجل على بعض السواحل اسمعوا الكلام ده لحتا اسئلة تتفطر لها القلوب والله بيقول ليه بقى كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب مم. كم مرة الإجابة من قلبك مش عايزين الإجابات الإنشائية مش عايزين الإجابات اللي هي كتير قوي قوي قوي وبعدين يعني لو حسيت المعنى هيفتدي الموضوع يتسلل إلى قلبك تشعر المعنى اللي أنا نفسي يوصل قلبك دلوقتي تعرف يعني نعمان كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب عملت زنوب ارتكبت مخلفات كنت بعيد وشارد وكان بيتنزل عليك بنعمة العافية وما حرمتش ورزقك وعافاك ولم يعاجلك بالعقوبة إذا عاملته بما يكره وعاملك بما تحب قلت ما احصي ذلك كثرة قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك أمر نزل بيك فأغمك وأهمك فلذت به ردك حرمك لو جوه قلبك معنى تاني هتبقى هي دي مشكلتك وهي دي اللي هتقطع بينك وبينه وهي دي اللي ما بتخلكش أصلاً تشتغل إلا موسمي جواك ممكن تكون ظرت تسخط لانه لو انت مستشعر استفاءه لك مستشعر نعماء عليك راضي تماما الرضا بما يقدره لك يبقى هتحبه قوي وحتقطع نفسك عشانه قوي ولما تحس انه هو من عليك بالنعمة العظيمة دي رمضان هتبقى عايز تشتغل بكل قوة وكل جهد، لكن المشكلة ايه ان انت ممكن تكون من جوات كده مش راضي على قدر من اقداره ومش راضي بالبالية معينة ابتلك بيها فأطع بينك وبينه فكل ما تيجي تهمدك وخفية ومزهرة ولو سألت اي واحد منكم هل قصدته في امر كربك فخذلك كلكم هتنطقوا وتقولوا لا طبعا ربنا لم يخذلني قط الحمد لله ربنا انعن عليا كذا وكذا لكن جواه هذه الزر عشان كده ما بيشتغلش فقال لا والله ولكنه أحسن إلي وأعانني قال فهل سألته شيئا فلم يعطكه سألته حاجة وما تدهلكش قال وهل منعني شيئا سألته ما سألته شيئا قط إلا أعطاني ولا استعنت به إلا أعانني لو سألت بصدق وإخلاص حيردك ليه ده بيغضب عن ما بيسألوش يبقى حيردك ليه ده بيدخر لك دعوتك دي على شام انت مش واخد بالك من الاهم والاولى الا وهي امر الآخرة يبقى الله جل وعلا لم يغلق عنك بابه ولا استعمت به الا اعانني قال ارأيت لو ان بعض بني ادم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك لو واحد من الناس دي عمل معاك المعروف العظيم ده تقول له لو سمحت انا في ضائقة عايز الف جنيه الف خد الفين تقول له ممكن بس يعني تقديلي حاجة انا بس عندي موضوع كده ممكن تيجي بس معايا للشخص الفلاني ده علشان خطر بس يعني عندي مشكلة معينة فيجي وقف معاك ما تسألوش حاجة اللي يدهالك ما تستعينش بيه إلا ويعينك وانت تتكلم عليه وحش وتتصرف تصرفات سيئة وفي الآن تخلصت ليه جاي مديك هدية بالله عليك تبقى شاك لا عملت دي قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك قال ما كنت أقدر على مكافأته ولا جزائه وكنت شاكدر كفء بإيه على الخير العظيم والإحسان ده كله قال فربك أحرى وأحق أن تجتهد بكل قوتك في أداء شكره هو المحسن قديما وحديثا وشكره أيصر ما يكون يرضى من العباد بالحمد شكرا يرضى بكلام على لسانك لا يوازي شيء من نعمائه عليك شفت هدى ايه ربنا سبحانه وتعالى جماله هدى ايه قد إيه منته عليك بالله رب هذا وصفه ما تقطعش نفسك في رضاه ما تقطعش نفسك في عبدته. هو ده يا جماعة الدافع الدافع اللي حيشغلك رمضان السنة دي إن النعمة تبقى قدام عينيك وتبقى عارف هو مين ومهما صنعت فأنت لم تستطيع أن توافي شكر أدنى نعمة قال بكر ابن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله إلا رحبت عليه النعم بص الرحبت دي كأن النعم جاية بترحب به اتفضل إلا رحبت عليه النعم بقول الحمد لله قال فما جزاء تلك النعمة طب دلوقتي الحمد لله دي بقى نعمة حد ذاتها ان ما ربنا وفأك إليها طب حتوفي شكرها إزاي دي بقى عارفين كلام سيدنا موسى يا ربي إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك وإن أنا صليت وتصدقت وطنعت كذا وكذا من أعمال البر فمن عندك فيا رب كيف أشكرك قال الآن شكرتني فالعجز عن الشكر تمام الشكر هو ده بس بالشغل عجز عن الشكر واستقصى جهده في الشكر هو المعنى ده يا جماعة عايز أكتري معكم من النقطة دي درسنا النهاردة للمجتهدين في رمضان قلنا الدافع حيتولد من الاحساس بشكر النعمة طب اشكر ازاي ايه المطلوب مني اول حاجة تعداد النعم قال عمر بن عبد العزيز ذكر النعم شكرها وقال فعيد الجريري كان يقال ان تعداد النعم من الشكر وقال سلام ابن سليم كل نعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله في دنياك فعشان كيرا أول حاجة وإحنا في نعمة رمضان دي عايزك تعدد معايا دلوقتي نعمة ربنا عليك في رمضان علشان تعمل معانا فعلا الدافع اللي شغلت في رمضان منحت فرصة العتق تعتق رقبتك من النار قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه. الألباني لله عز وجل عند كل فطر عطقاء فلو بس تتصور حاجة بسيطة قوي قوي عن النار لو تتصور أن النار بتاعتنا دي عارف نار أفران الحديد والسلق هي بقى هذه النار بتاعت الدنيا روح قسم الحروق في أي مستشف تعرف يعني ناش نار الدنيا ودي جزء من 70 جزء من نار الآخرة فلما تبقى دي نار ودي حديث إنه لو تغمس غمثة في النار يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله ما رأى نعيما قط وتتصور المعنى ده قوي وتسمع إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لا يبكون الدم يبكو دم وتتصور المعنى ده قدامك وبعدين الجايزة أن أنت تحرم عليك النار ولا غمسة ولا اي شيء فيها عتق من النار تشتغلها ولا لا تبقى نعمة ولا لا تبقى نعمة الامر الثاني اغلق كل باب للشر ممكن يوقفك ويسر لك ابواب الطاعات حفظين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواب الترمذي وابن ماجه قال وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي باغي الخير أقبل باغي السر أقفر اتأثلت الأبواب المشاكل اللي انت كل شوية بتتحجج بيها خاص العوائق هانت وخفت بقاش مشكلة أكثر من نفسك اللي بين جنبيك انك تهذدها الشياطين مصفضة أبواب جهنم مغلقة وأبواب الجنة مفتحة والجنة ناديك تعال أقبل يا باغي الخير أقبل يبقى ملكش حاجة عايزة تاني نعمة عظيمة قوي أن كل العوائق والحجر انتهت عارف رمضان ده بيفضحنا لأن المشكلة هتبقى إيه إنتا يعني كل واحد مننا دلوقتي بيبقى عنده ساعة مساكس بيرميها لأيه الظروف المحيطة والجو والتعارف الزمن اللي احنا عايشين فيه وا وا وا وا طب خلاص الأمور ميصرة هي ميصرة من عند الله سبحانه وتعالى لسه ما بتشتغلش ليه يبقى المشكلة عندك انت مش عايز انت جواك حاجة هي دي اللي الدنيا بينك وبين ربنا لما الودود جل في علا يتودد إليك لتتقرب إليه ما تبقاش نعمة لما ربنا يفتح لك يده يبسط لك يده حتى تتوب إليه زمن التوبة والمغفرة زمن القرب تبقى أنت مش منعم عليك بنعمة عظيمة جدا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وأخذ يقول آمين آمين آمين قال آتاني جبريل فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين الشهد يبقى المفهوم المخالف يبقى من شهد رمضان فغفر له فيه يبقى ادخل الجنة وقرب من الرحمن تبقى منا عظيمة ولا زمن القرب من رب العالمين منحك فرصة مغفرة جاميع الزنوب جاميع الزنوب اللي بتقول أنا عملت جاهليات سيئة أنا ارتكبت ذنوب قطع بيني وبن ربنا زمن المغفرة لجميع الزنوب جاء خلاص الصفحة هتبقى بيضة. هتبدل السيئات حسنات منحك فرصة أن تبلغ الفردوس الأعلى عارفين؟ الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت إن شهدت أن لا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء الصديقين والشهداء فين؟ في الفردوس الأعلى حديث رواه البزار وابن حبان وصحاعه الألبان يبقى داك فرصة ان أنت تبلغ فين الفردوس الأعلى تبقى نعمة عظيمة ولا لا يبقى رمضان ده ما ينفعش تتفوت فيه ثانية ولا لا لما يفتح ليك باب الدعاء ويستجاب دعوتك وانت تدعو بما شئ انت عندك هموم دنيوية فربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوتك وتنسهي مشكلتك عندك قواطع بينك وبين رب العالمين نفسك اللي انت مش عارف تعمل فيها ايه دي فلو دعيت ربنا اللهم قاتي نفوسنا تقواها وذكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ودعاء مستجاب لو دعيت بالثمرات دي أنك تبلغ منزلك التقوى إنك تبلغ منزلة الصدقين والشهداء وفي الدوس الأعلى وتعتق من النار وتخلص مشاكلك في دعوة مستجابة لك عند كل فطر تبقى نعمة ولا مش نعمة قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عطقاء في كل ليلة ويوم يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فرصة ليتضاعف أجرك ببلوغ ليلة القدس ونيل القرب منه شوف انت بقى لما تيجي تعمل عمل وليلة دلوقتي بعدد الساعات يعني تطلع ثمان ساعات تطلع تسع ساعات ربنا يوفقك فيها تخلص كل المشاكل لا نفسك عملك ضعف ألف شهر 83 سنة وكسر يعني خلاص حياتك كلها في واحد قاعد يعمل حسابية انه قدي ايه العبد تقريبا جملة ساعات او وقت اللي حيعبد فيه ربنا طولة عمره قال اعمار امتي ما بين الستين والسبعين اللي مساء صلى الله عليه وسلم قال كده فها له مثلا ستين سبعين سنة المهم حسبه الحسابية طلعوا منها النوم وطلعوا منها الشغل وطلعوا منها الارتباطات العائلية والمشاكل في الاخر خالص عند أحسن واحد سبع سنوات عشر الوقت ده يا ربنا سبحانه وتعالى يعني حقه عندك بس سبع سنوات في جملة الأمر كله فإذا كان ليلة تبلغ حياتك كلها اللي أنت ممكن تعيشها في ليلة واحدة تبلغ هذا الأجر كله يبقى كأن عمرك كله كان في طاعة الله تبقى نعمة ولا مش نعمة دي تعداد النعم احنا كده ذكرنا سبع حاجات بجانب هذه النعم يبقى عليك أن تحتقر كل عمل اللي هتعمله يبقى لذلك يا عوض أقول يا جماعة عايزين نكتهد عايزين نفتح في كل باب عايزين صيام كذا وقيام كذا وتلاوت قرآن تبقى ايه اي حاجة هتعملها جنب النعم دي حستوا بالنعم يا شباب بجد جوه أقلوبكم حستوا مدى الاستفاء والله لو استشعرتوا من الاستفاء ده لا تجاهدنا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده ليه هو اشتباكم بس يبقى أنا حجاهد بكل ما عندي اتشعر الاشتباء بالاستفاق اتشعر إن أنا أبلغ رمضان يا مناس وبالذات في شعبان يتساقطوا ودايما كده كل سنة في ليلة كم واحد ييجي في شعبان ولا يبلغ فخلاص رمضان ده عظيم أوي كبير أوي منا ما بعدها منا يبقى تحتقر كل شيء ستصنعه في جانب هذه النعم. قال بعضهم كنا ندخل على المغير عبد فنقول له كيف أصبح؟ فيقول أصبحنا غارقين في النعم، ربنا يتحبب إلينا وهو عنا غني ونتمقط إليه ونحن إليه محتاجون. غرئنين في نعم ربنا وربنا بيبعت لنا النعم دي كلها بيتودد إلينا مننا ومن انت عشان رب عظيم جليل يتودد لي ولا ليك بالنعم دي عشان نطيعه وفي المقابل يفصط يده وانت تتمقت إليه بالمعاصي اللي يعينك على إنك تكتهد وتعمل أعمال فذة في رمضان أن تنظر إلى عمل العمال عمال الآخرة شوف فقا الناس اللي بتذكر نعمة ربنا كانت بتعمل ايه في صفة الصفوة عن إسماعيل بن زياد قال قد رأيت العباد والمجتهدين ما رأيت أحدا قط أصبر على صلاة الليل والنهار وطول الصهر والقيام من مسرور ابن أبي عوانة كان يصلي الليل والنهار لا يفطر. يقول فلما قدم علينا قال لي أبو عوانا يا أبا المساور احتقرت والله نفسي أو قد تصاغرت نفسي لما رأيت صنيع هذا العبد الصالح وأنا أقول لكم كده في زماننا ده الأمثلة كثيرة جدا على عباد الواحد لما بس يسمع عن أحوالهم فعلا يحتقر نفسه لما تسمع أن في واحد بيستغفر ربنا كل يوم سبعين ألف ورجل غلبان لا يقبه له وبيعمل كده إبقى أنت إيه؟ لما تسمع عن عباد شباب أعرفهم بالاسم وردهم اليوم أكثر من مئة ركعة شباب بيختموا كل ثلاث ليالي من رمضان اللي فات إبقى تحتقر نفسك ولا لأ؟ طب ما هو المعاني دي أعرف بقى لما بنيجي نقولها يجي لي حالة أحباط يجي لك ليه حالة أحباط؟ ليه ما تولعش نار لما تسمع عن أعبد لله منك ليه ما يورثكش ده غيرة؟ إنك تتعبد لله سبحانه وتعالى هما لما تشوفهم لا يؤبه لهم ولو أعد في مجلس من المجالس ممكن تقول مين ده لا يشار إليه تماما رجل غلبان قوي وارده سبعين ألف شاب عادي خالص ما تاخدش بالك منه أنا كنت بشوف في الحرم بعيني رأسي ناس شاء الله عليهم سمت طيب وكويس عادي شغالين عادي وناس ما فيش خالص يعني ما تبصولوش أصلا وبصت تلاقيه في القيام مثلا ما بين الركعات ولا حاجة لما او مثلا في العشرين الاوائل تلاقيه هو مثلا يبتدي يتهجد له ما شاء الله ثلاث اربع ساعات شغال هو كده في ناس بتقيم الحب علينا يا جماعة واحنا في الاخر خالص نسمع الكلام ده ومن بعيد لبعيد تخبطه وما تعملش حاجة احب الصالحين ولا منه الكلام ده ما ينفعش انت لو محب صادق يبقى تحب النقد قال مالك بن دينار ان المحب لله يحب النصب لله انت لو بجد تدعي محبة ربنا تقطع مفسك انت لو بجد حاسس بنعمة ربنا عليك في صحتك ولا في مالك ولا في مركزك الاجتماعي ولا في شغلك ولا في زوجتك ولا في أولادك ولا ولا ولا من النعم بلاش نعم رمضان نعمك الخاصة حتى اللي انت ربنا مصطفيك بيها لو انت فاهم كده بجد يبقى على الأقل كان لازم الكلام ده يورثك اجتهاد فتاعته يا جماعة ينبغي علينا أن نرعي أبصارنا نعم الله علينا تذكر ذنوبك لتحتقر عملك قال سعيد بن جبير حين سئل من أعبد الناس تتصوروا مين قائم صائم ذكير تواب منيب لا قال رجل اجترح من الذنوب عمل ذنوب تيلاوي وعمل مشاكل كثير فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله هذا أعبد الناس لأنه لا تتسلل إلى نفسه أي آفة لا حيعجب ولا يتكبر هو كل شوية حاطت قدام عينيه ذنوبه فكل ما يفتكر ذنوبه يحتقر نفسه فيذل لله فيحقق ركن من أركان العبودية الظل التام والحب التام لله ده هو كمال لما يفتكر ذنوبه ويفتكر نعم ربنا عليه حب ربنا أوي ويذل أوي لله يحقق العبودية سكة الذنوب هي اللي جابته رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله الخوف ان نعم رمضان دي تيجي زي كل سنة وتسلب كم قمنا وتركنا كم تلونا وهجرنا كم صمنا وضيعنا كم اطعنا ثم اصرفنا سلبت النعم ليه رمضان اللي فات كنا شغالين وكل واحد منكم ممكن يفتكر دلوقتي رصيده اللي جاب كم ختمة واللي اعتمر في رمضان والحمد لله سيام كان طيب والحمد لله كانت ليالي العشر الأواخر كان فيهم شغل وكان فيهم اكتاب والحمد لله عملنا صدقات طيبة وفطرنا صايمين وعملنا حاجات كويساوي وبعد رمضان ول ولت هذه المنح سُلبت ليه عشان ما شكرنا نعمة الله علينا فيها قال بعضهم لا زوال لنعمه إذا شكرت ولا بقاء لنعمه إذا كفرت لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد قال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمد عينيك فصل الكلام التطبيخ ده غمد عينك كده شفت النعم لو أنت مسلوب العينين دلوقتي مسلوب البصر حسيت بالنعمة وصل لقلبك اي حاجة اعمل كده اختبار عملي نصف ساعة غمض فيه معينيك بس لتعرف ماذا نعمة الله عليك والله الواحد فعلا جسمه بيشعر لما تقعد كده تمرر تشوف نعمة من نعم ربنا على الواحد والدير مثلا ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه من كروبات وربنا سبحانه وتعالى حال بينه وبين محن ومشاكل كثيرة اصطفاه بالذات لما تسمع عن اهل البلاء قلت الحمد لله معافى يما أذيق قلوبكم الاحتاذة إذن هلموا إلى ربكم هذا أوان الجد والاجتهاد قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين يقول يا أيها الناس هالموا إلى ربكم حديث رواه الإمام أحمد صححه والألباني كل حاجة في الكون تسمع النداء ده والقلب الصادق المخلص بيحسه ورمضان جيبه يقول يا باغي الخير اقبل والملك بينادي هالموا إلى ربكم فاتجيبه هذا زمان الاستجابة علينا أن نجدد نوايانا ولتكن همتنا أولا في تجويد النية أكثر من تجويد العمل أنا السنازي مش عايز أتكلم أرقام السنازي مركز في كل الدروس على المعنى ده رقم واحد تاجر بنواية القصة بقى, بقى قصة نوايا. إنما صور الأعمال خدنا من ده كتير والغرور بصور الأعمال لا أنا عندي السنازي تجيب ختمة ختمتين ويخش قلبك أحسن ما تيجي تقول لي أنا عملت عشر واثناشر ختمة ولا استفدت منهم حاجة رقم حطيته تريح به اعصابك وتقول الحمد لله انا عملت كذا وتريح بالك على الاخر بس هو العبد الصادق الشاكر من الاثنين العبد الصادق الشاكر هتلاقيه شغال وبيوصل بيجيب كم وكيف وما بيعطش يوقف لك ازاي ما ينفعش هي يا كم يا كيف يا كيف يا كيف الكلام بالي في كل فينا لا لا لا هتلاقيه واصل موفق مبارك وقته في بركة هو ده اللي احنا عايزينه يا شباب قال الفضيل إنما يريد الله عز وجل من نيتك وإرادتك فأول شيء, أول شيء جددوا النواية عايزين نوايا جديدة القلب اتهرى إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب فجددوا الإيمان في قلوبكم القلب اتهرى طول السنة معاصي ومخالفات طول السنة مليان رواسد واللي ما بيعملش أعمال ظاهرة مبتلى بكبائر باطنة يعني الحاجات اللي هي ظاهره قوي قدام الناس اللي هو بقى الكلام الفج قوي والمعاصي اللي الواحد بيلوم نفسه فيها انما في كبائر باطنة ما حدش واخد باله منها ذرات الكبر والعجب والرياء والنفاق والمشاكل دي كلها اللي ما حدش بيبالي بيها الحاجات الظاهره قوي هي دي اللي احنا بنؤنب انفسنا عليها على ان في مشاكل اكبر فعشان كده القلب ده ما بقاش ينفع فعايزين نجدد النوايا عايزين طلب من المطالب في زمان استجابة الدعاء أن يبدلنا الله عز وجل قلوبا طاهرة صافية تكون محلا لتوحيده ومعرفته ومحبته عايزين قلوب جديدة عايزين إيمان جديد عايزين التزام بتاع سنة أولى عايزين نرجع زي ما كنا بنفس حرارة الإقبال على الله خلاص على رأي أحد الأخوة كان بيقول لي هي العدة موجودة التليفون موجود لكن الحرارة أطع على الآخر صح؟ هو ده موجود لكن ما فيش حرارة هو ده اللي احنا عايزين نجيبه المرة ده عايزين نوصل للحرارة ده زادك صدق العزم وعلو الهمة هذا زمان العطاء والبذل والاجتهاد والتشمير عارفين أحد في مر رمضان المهمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا التقوى سيدنا قبي ابن كعب لما سأله عمر رضي الله عنه وقال له ما التقوى قال أفرأيت يا أمير المؤمنين لو أنك سرت في أرض ملأ بالشوك أرض كلها شوك تعمل إيه؟ قال أشمش وابتدي أمشي خطوة بخطوة مخافة أن يصيبني قال هذه هي التقوى بس أنا عايز عند عن معنى عن التشمير أن أنا أبتدي أخذ الموضوع هو بالظبط كده أمشي كده خطوة بخطوة وأبقى متورع قوي مش عايز أي مخلفة وفي نفس الوقت مشمر واخذ الموضوع بجدية لان عارف ان في خطر هو كده عايزين نوصل للمعنى التشمير لطاعة الاجتهاد في الطاعات طيب نفسك تجتهد أقول لك كم حاجة كده بس في الأول من الحاجات اللي احنا بنقعد نفتح بقنا اول ما بنسمعها وبنقعد ندخر من أنفسنا يعني لما نسمع حاجة من اجتهادات السلف لما بتسمعوا ان الامام احمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم وكان محدث وفقيه ورجل امة وورده كان 300 ركعة لما بتسمع ان الامام الشافعي والامام النووي يقول صح عنه يعني وارد بالسند الصحيح انه كان يختم ختمتين في اليوم في النهار رمضان وليلي يعني كان بيختم 60 ختمة الارقام دي اللي احنا بنقول ده يعني ازاي <تصفيق> يعني ما ينفعش وقلتلكش سبحان الله كل الحاجات دي كلها طبقت في زماننا وموجودة لما بنقعد نشوف الحاجات دي ألا تهفو نفسك إلى أن تبلغ شيء ولو قليل من اجتهاد الفلف طب قول لي هو سر النجاح فين هي الوصفة السحرية فين جابوها ازاي حنبتلي نقول والله هم كانوا ناس أورع وناس أطقى وناس كذا وناس كذا وناس كذا ابن الجوزي في التبصرة قال الموضوع في حاجتين بس لو بقوا عندك هتكتهر اجتهاد مفيش بعد كده ايه؟ رقم واحد خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين هو عنده يقين هو بيتمع انفق انفق عليك بيروح مطلع ما عندوش مشكلة خالص عارف ان ربنا عيرجع عمله وفي زيادة ومش مستني ومش بيختبر ربنا انت بقى بتقعد ايه؟ بتهرش شوية كده والموضوع وتحسبها لا ما هو برضو الواحد لانت تدع ورفتك أغنياء خير من أنت دعوهم عالة يتكففون الناس واطلع كل الأحاديث اللي تفهمها تخليك بخير يعني كل الأحاديث اللي انت تفهمها بمزاجك انت عشان ما تطلعش عاك وهكذا بقى لما تقول له اكتهد بقى شوية وعايزك اللي لديك تقوم قال لا النبي صلى الله عليه وسلم دخل لقى زينب عملة اللي قال لا حلوه دا ما ينفعش انها تعمل كذا فالواحد المبلغة في العبادة دا حيقليه بعد كده ينقطع وكذا وكذا كل الحاجات اللي هي ايه هو حافظها تمام اوي ان هو ما يشتغلش بيها دي ودي ودي ودي وطلعهم لك هو مش ده الفقه يا شيخ طب يا عم يعملها بس مرة لله اشتغلها كده وبعد كده لما نشوف بس انت هتنقطع وكل حاجة حبز منك وهتبقى كذا اشتغلهم الاول صح هو بقى عنده يقين يقين عارف انه هو لما يزداد عدادة يزداد قوة قال وهو ابن منبه من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزد الامثلة اللي انا شفتها بعينيه لما بلات اتسأل فلان ده بيختم يا جماعة كل ثلاثة ايام من رمضان اللي فات ازاي ابو الصلاقي بركة غا عجيبة بنام ثلاث ساعات اربع ساعات انت مش نافع معاك سبع تامن ساعات وايم مكسر ومش قادر وعامل وبتشتكي والوضع والاحوال وهو مبارك فاشوف الفرق اربع ساعات خمس ساعات وله هو بيقرأ الجزء في نص ساعة بيجيب عشان تجزاء الفرق ده وبيشتغل. تو يمكن وقته كمان أصعب من وقتك في بعض الأحوال. يعني لو قارنا ما بين الوسط الاجتماعي وما بين المشاكل وما بين وما بين، ممكن يكون هو عنده مجهود بدني أكتر، ما عندوش سيارة، ما عندوش كذا، ما عندوش كذا. واحنا الحمد لله ربنا موسع علينا ومشتغلين. القصة فين بقى يقين القصة هنا هو عنده يقين مش عندك. وهو ربنا بيبارك له في وقته. ودول ناس في زماننا عشان ما نقعدش نقول امثله الطلق اللي كل واحد يقول لا اصل زمان الطلق زمان بقى انت عارف قير القرون والحاجات دي فما شاء الله دول ناس بركة يعني الوقت عندهم ما كانش زينا اهو ناس في زماننا زمن العفرطه ده وقله البركة شغالين اهو وبيعملوا الكلام ده متحفظين وعارفين مشايخنا اللي بيختم كل 3 ايام وفلان اللي بيعمل كذا وكلام بياعملها ازاي ده ازاي حصل الناس دي بتقيم علينا الحجج ولا لا ايه الفرق بينه وبينك هو نفس القصه دي عنده يقين مش عندك سرعة رد الفعل عنده تختلف عنك تماما شو دخل رجل رد في الهيئة على أبي موسى الأشعار وكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديث صحيح مسلم فقام إلى أبي موسى فقال له يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرئكم السلام ثم كسر جثن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتف بصوا سرعة رد الفعل هو سمع حديث سمع إيه ده أبواب الجنة تحت ظلال السيوف خلاص عمير بن الحمام يا ده لسه بدر إنها لحياة طويلة يلقي بالتمرات ويجري يخش في المعركة خلاص خلصت. شفت رد الفعل عنده النبي صلى الله عليه وسلم يمسك من الراجل يبص يلاقي خاتم الذهب يخلعه من ايده يرميه خلاص لا يمد يده اليه انتهت القصة يتقال لهم اجتنبوه يبقى يستنبوه يرموا بالخمور في الحال انت تسمع بقى مليون درس ودلوقتي المشايخ على الفضائيات وشرايط وسديهات وكتب وكل الوسائل الدعوية والحديث ده تسمعه بدل من مرة عشرة يابني يا انفق انفق عليك يا عم من قام رمضانا إيمانا وحسنا غفر يوم تقدم من ذنبه ثم صيام كويس وقوم كويس ليلة تسمع الأحديث من هنا للصف ورد الفعل مش على مدى النعمة دي مش موازي النعمة دي يقين هو عنده يقين مش عندك هو واثق تمام الثقة ان ده صادق ده كلام الصادق المصدوق هو ده الفرق من الآخر لا تقول لي بقى زمان ولا مكان ولا إمكانيات هو عنده إمكاناته اللي عندك هو بالراحه اللي انت كنت فيها يعني تصوروا انتوا بقى الحياه كده في بلادنا دي من غير بقى مراوح بس بلاش مكيفات مراوح هتعرف تعيش ازاي ده ما كانش عندهم اي حاجة من الحاجات دي بقى خالص كان بيعيش ازاي يشتغلوا ازاي انت بس لما يبقى ضغط الحراره شويه بتبقى قاعد مفرغد ومش قادر تعمل اي حاجة وسوال و كانوا بيصوموا ظمأ الهواجر ويبكي عليه معاز زعلان على الوقت اللي كان بيعطش فيه لله شفتوا هو هذا زمانهم وهذا زماننا دقم واحد او حاجة خلوص البواطن من الشك الى اليقين اتنين بذل النفوس للمجاهدة والاجتهاد ان هو كان عنده نفسه رخيصة انت نفسك عزيزه هو نفسه رخيصة يبذلها لله هو عنده استعداد يعمل اي حاجة يقطع نفسه في كل مكان بس ربنا يرضى عنه فيبذل نفسه لله انت بتعز بقى بتمسكها. وتعمل الحاجة اللي تمشي معاك قراءة قرآن قية خليها يقرأ القرآن حلو قرآن ولاحظ مش هيمت فيه اي مشكلة يقعد كذا يقرأ قرآن وهو قاعد ما فش فيه. دي مش هتحتاج مجهود كبير منه فتلاقيه ممتاز جدا ويختم ويعمل وأرقام وحاجات ممتازة وين النم الحجة اللي هي جديدة على النفس يتردد تردد ويبي يجيب تأويلات من هنا ومن هنا ويعبي يطلع لك بأقوال المهم في الآخر خالص ما يشتغلش يشتغل بالليه بالمزاج هوى الطاعة احنا قلنا فيها هوى للعبادة هما مش كده هما يبذلوا في الشيء الصعب عن النفس عشان كده نالوا البر لئن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال عمر بن عبد العزيز افضل الاعمال ما أكرهت عليه النفوس ده احسن حاجه اللي انت اتحكبت عشان تشتغل فيها وشي حاجة السهلة الميسورة اللي كل الناس كلنا هنروح نصلي في مسجد تراويح ومع الإخوة وكلنا بنصيمين وكلنا بنمسك المصحف وبنختم لنا عدد الختمات المشهور وكلنا اللي مفطر وخلاص ما هي متداولة انما اللي حتبذل فيها وحاتتعب فيها وحتفكر مرة واثنين وثلاثة هي دي ده افضل الاعمال قال ابن القيم بس كلام الحلو ذا ابن القيم مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين هتفعل ماهر ناوي عايز عروس الجنة تريد عرس المحبة مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لله في نقاط تريد عزيمة تبلغ بها اجتهاد الثلاث حط معايا الجدول ده نقطة نقصة واحد استشعر ضيق الوقت هم تلاقيهم دي على طول على ثم احنا الوقت بالنسبة لنا عادي ومفتوح ومفيش فيش مشكلة وانا كان السنة دي رمضان مش هيبقى من التركيز قوي قدامك لسه رمضان ورمضان ورمضان عندك طول امل لغاية ما تجي لك بال ايه اللحظة اللي تفوق فيها تبص تلاقي واحد من اخوانك واصحابك مات فجأة ومات في سن مبكر يا نهار فيد هو انا ممكن اموت بدري ايه ده بصوا الكلام السلف ده خطير جدا قال بعضهم علامة المقت ضياع الوقت احفظوها دي علامة المقت ضياع الوقت لو بتضيع الوقت لو الفواني انا مقولش ساعات لو فواني رمضان حتضيع زي كل سنة فيبقى في زمان الرحمة والقرب والمغفرة يبقى مغضوب عليك تبقى مصيبة علامة المقت ضياع الوقت أول شيء استشعر دقيء الوقت مفيش وقت يا جماعة نحط مع كل عنصر شعار كده صغير نفكر نفسنا بيه أول نقطة نقول عليها مفيش وقت يعني كل ما ييجي حد دلوقتي يكلمها كلك والله أنا كنت عايز أحكيه لك مش عارف حصل ليه م... مفيش وقت ما ينفعش مفيش وقت دلوقتي للكلام ده والله فعلا الواحد لما يكتهد كده في أعمال الأخرة دايما أنا أقول إن شعار الصالحين اللي شفتهم في حياتي إن دي تحت لسانهم تيجي له ممكن بس عشان كنت عايز اكلم حضرتك مفيش وقت يعني بس حضرتك يا ربع ساعه بس عشان كنت عايز احكي حضرتك الموضوع مهم جدا عشان خاطر كده كذا كده كذا كذا. مفيش مفيش والله والله مفيش يا الورد حيضيع يا حيحصل تقصير في الواجبات الاساسيه انا بشوف مشايخنا الكبار بيتعاملوا معنا كده اول ما تروح له تكلمه تقول له ممكن تحدد له الوقت اللي هتتكلم فيه قبل ما تتكلم ممكن يا شيخ بس في 10 من وقت حضرتك يبقى اول شيء لو عايز يبقى عندك عزيمه السلف وتجتهد اجتهاد السلف استشعر ضيق الوقت ويبقى الفرحة لك وشعارك مفيش وقت اتنين صارع الغفلة يعني انا تصورت كده ان انت في حلبة المصارعة والغفلة دي لازم تقهرها صارعها كل اسبابها لابد ان تدخل هذه الحلبة معركة شرسة مع الغفلة فكل ما تتغافل انا قلت الشعار السنازي المراضي لا يعني قلت احلى رمضان في حياتي لهم مشعار كل مرة نقول ايه لن يسبقني الى الله احد والسابقون السابقون احنا سنادي دي رمضان مختلف هنعمل كذا وكذا وكذا الكلام الكبير قوي بتاع كل سنة ده لا لا لا خلنا شغالين صح المرة دي لا ما يجي حاجة ايه لا الغفلة اول ما تحس ان انت تشرد لا المراضي كفاية خدمة من دا كتير اوي لضغنا للصبح مرات عديدة ولا مرتين ولا بتاع ما في لن يلضغ من مرتين المرتين فخلاص كفاية لدغات صراع الغفلة قال بعضهم من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته وقته حيضيع حيفوته كتير حيتحطر قوي فعشان كده غفلة أسبابها هي دنيا اقفل انت شغل بتقوم بالواجب صح؟ جنيس حتى قالك لا اليد العليا خير من اليد السفلى مش ده موظف اللي يتخدمي بهدف تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى طب لو ما بحقاش عبودية تعمل ايه؟ تصلح نيتك تصلح نيتك وما يبقى سبب غفلة يبقى عبادة أصلا يعني عبادة تيجيب غفلة يعني أنا خدش أصلي وربنا يمن علي بمعاني وإحساس ويا وا وبعد كده أبو الصلاقي نفسي اتفتحت أمامي كل أبواب الشياطين وكل المعافي إزاي؟ إن الرب شكور فلما روح أشتغل بتشتغل ليه؟ عبادة لله سبحانه وتعالى بجد عبادة لله سبحانه وتعالى طبعا فعل الرزق وأنا بأتعمل علشان خطر أتدوز وأتدوز وأعف نفسي علشان أعفل أبواب الشياطين متحفظين كل واحد حافظ كلمتين وماشي بيهم في نفس هو عايش نفس هو بتعمل زاجه هو بيفكر في العربية الجديدة وبيفكر في البيت الفخم والعروسة الثانية والثالثة كل الشغل هو ده فيبقاش عبادك عشان كده بيجيب غفلة ايه بقى بقى وغير نيتك وظبط حالك خذلك بقى جزا من الشغل كده اسبوع لحاجة لتظبيت النية ايه قطع بقى هذا الزمن وتبتل اليه تبتيلة طلع لقى عمرا بقى اعتكاف العشر الاواخر بنية ان فعلا تصلح قلبك علشان خاطر لما تستغل تستغل صح ما هو حدش لك ما تستغلش ما هو برضه فكري اخر خلاص نبطل شغل ما فيش شغل هنقعد في بيضنا ونقعد نطلب العلم هو اللي عنده مصدر للرزق يعيش منه خلاص ويسيب الدنيا اللي فيها يا سلام لازم الاثنين هو ربنا ابتلانا بهذا علشان خاطر الواحد يعرف يلاقي قلبه في المواطن دي دي علامة الاخلاص علامة الواحد اللي عايش لقضية حقيقية فعلا بيوظف شغله لله سلوكيات أخلاقه دعوة لله كل حاجة موظفة في الخدمة في الهدف اللي هو عايش له الهدف اللي انت عايش له اللي انت تجيب فلوس وتعيش وتبدأ او الهدف اللي انت عايش له فعلا هو ابتباء مرضات الله صارع الغفلة صارع كل أسباب الغفلة هذا الأمر الثاني العمر الثالث أوصيك بهذا الكنز عشان تبقى عندنا عزيمة كعزيمة السلف قال صلى الله عليه وسلم حديث في المسنة رساعه الألباني يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاتنز هؤلاء الكلمات الحديث ده تحفظه زي اسمك وتقوله زي اسمك في رمضان قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمش أثبت على الجادة وما أعش بقى زي كل سنة وكل سنة يا ربي لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وتوقع أعتاب عايزين من اول يوم من اول يوم دعوتنا على مدى التلاتين يوم كل يوم في رمضان اللهم اني اسألك الثبات في الامر بص الجاية هو ده محل شاهد والعظيمة على الرشد ان انت تبقى فعلا جواك هذه الارادة القوية الصلبة على سبيل الرشاد جواك فعلا المعنى ده بس انا عارف ان انا زي كل سنة بدخل حبتين وبعد كده خلاص أول ثلاثة أيام في رمضان خمسة أيام الأسبوع الأولاني ها البنزين خلط ليه بقى؟ لأنك لا تاتت بالله فهي الحديث ده مهم يعني في معنى ده ان أنت بتقول له العزيمة مش هتبقى عندي إلا منك القوة دي مستمدة منك لا حول ولا قوة إلا بالله فاللهم إني أسألك في الأمر والعزيمة على الرست بص كل حاجة في الحديث طيب البنزين هشتغل ازاي في عزين وفي قوة بس عايز امشي بقى البنزين هيخرق ايه موجبات رحمتك وأسألك موجبات رحمتك طيب وانا ماشي هبصة هلاقي قواطع ايه قواطع وانت واقف بتصلي فكرت الزمد وجالك بقى وبدأت انت بقى شوية ممكن تثبت وممكن اصلا تغفل خالص وتشرد وزنوب تتلاحق عليك اعمل ايه الجاية بقى وعزائم مغفرتك هذه العوائق واسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك شفتوا والله مش ممكن الحديث كل حاجة فيه عايزين نسبة عايزين عزيمة العزيمة عايزين بنزين رحمة عايزين العوائق تتشال المغفرة عايزين الدافع الذاتي اللي يخلينا نكمل شكرا نعمتك نمشي ونقبل حسن عبادتك نوصل لفين بقى وأسألك قلبا سليم ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيو أنا بتغير لي كده خلاص رشدة كاملة جامعة مانعة مفيش بعد كده أفضل شيء تبلغ به العزيمة على الطاعة أقول لك على بعض الحاجات تأكيد على المعالي حاجة من الحياة اللي تخليك فعلا تبقى تبذل مجهودك في الطاعة استشعار حبه وهو بيحب معالي الأمور ويكره سفاسفها يحبك فوق ويكرهك لو بقيت دون وتحقف فما ترخص نفسك انت عالي قوي بطاعة وعالي قوي باستفاؤه لك فما تضيعش نفسك وما ترخص نفسك إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها من حاجات كذلك اللي تساعدك دوام الاستعانة والتوكش أحد مشايخنا بيقولوله إيه رشدة النجاح ما شاء الله أحد الناس اللي يعني مكتهدين اجتهاد عالي جدا في العلم وفي العبادة فقال لهم حاجتين ما تضيعشوا هذه استشعار ديق الوقت دوام الاستعانة واللج. ربنا قال فإذا عزمته فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم من الحاجات كمان اللي خليك في اجتهاد عالي قوي إنك تغسل قلبك من أثر الدنيا قال أبو حازم إذا عزم العبد على ترك الآثار أتته الفتوح لو شلت والله كل زرة من الدنيا تتشال من القلب تفتح عليك باب خير عند ربنا كل زرة ظر من ذرات الدنيا اللي في قلبك عشان كده تلاوي الصدقة برهان أطلع المال ده عزيز على النفس وتحبون المال حبا جمع فلما يطلعوا كده وما يبقى يبقى دليل على انه الدنيا عنده لا تساوي شيئا عشان كده تأتيه الفتوح من عند الله سبحانه وتعالى فده بقى اللي تلاقيه مقطع نفسه وشغال وبيعمل حاجات عمرك ما تتخيلها تنشط ولا تعجز وانهض مضى زمن الكسل اغسل وجه الجدي من غبار الكسل وهجر التردد عايز تبقى مكتهل اكتبى حقيق تبقى من ايه اه مفيش خالص ديه في رمضان عزمت عايز دلوقتي اقرأ جزئين تقرأ جزئين لا بس أصلي كنت عايزة أجيب مفيش هي خلاص تاخد قرار وعلى طول تمضي فيه لا تتردد تعالوا إلى نموذج للاقتداء من علماء السلف ابن قدامى صاحب المغني ترجمته في سهر علامة النبلاء بيقولوا له ايه كان لا يسمع دعاءا يلا أنتم لسه سمعين الدعاء بتاع الشداد بن ناوسه كان لا يسمع دعاء إلا ويحفظه في الحال ويدعو به ولا حديثا إلا عمل به شوفوا اجتهادهم ولا صلاة إلا صلاها يسمع أنه فلان صلى متر ركعة يصلي متر ركعة خلان صلى جدا يجيد ولا يترك قيام الليل من وقت شبابه وإذا رافق الناس في السفر ناموا وحرسهم يصلي صاحب المغني صاحب أحد أكبر موسوعات الفقه الإسلامي في تاريخ فقهاء المسلمين كان ربما تهجد فإن نعت ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير النعاس وكان يكثر الصيام ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها ولا مريض إلا عاده ولا جهاد إلا خرج فيه يتلو كل ليلة سبعا مرتلة في الصلاة وفي النهار سبعا بين الصلاتين وكان يطيل ويصلي طويلا بين العشاءين اللي هي إحياء ما بين العشاءين حديث حديث حزيفة اللي في سنة النفاء وغيري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من المغرب إلى العشاء وكان يصلي صلاة التسابيح كل ليلة جمعة وكان يصلي يوم الجمعة ركعتين بمئة قل هو الله أحد علشان حديث إيه؟ الحديث اللي صحاها الشيخ الألباني من قال قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة فكان بيجيب مئة فجيب كده عشر قصور في الجنة فقيل كانت نوافله في كل يوم وليلة 72 ركعة وكانت له أذكار طويلة ده واحد كده الأصل أنه هو فقيه وعالم قبل أن يكون عابد نموذج من نماذج السلف تعالوا أقول لكم على أبواب من الطاعات للاكتهاد في رمضان هذا العام هنشتغل بقى بعد المقدمة الطويلة جدا دي عايزين بقى برنامج عملي هنشتغل ازاي السنازي فدوء كل اللي احنا قلناه واستشعرنا للصفاء عايز أول شيء التكة قوي على معنى الاحتساب أول وظيفة حقيقية وظيفة اللي؟ الاحتساب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما احتسب طيب في الصيام عايز أقول لكم على شيء كم حاجة نحتسبها علشان خاطر المعنى يبغير سبقا فنقوله صح أول حاجة الطقوة اتنين مغفرة الذنوب عشان غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاثة بلوغ الدرجة والإخلاط كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أربع الاستشفاء من جميع الآفات عليكم بالصوم فإنه لا مثل له خمسة الوقاية من الفتن فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام ستة من شدة الحساب لكل عمل كفار والصوم لي وأنا أجذبه صيام بكفر الزنب ويحط في ميزان الحفنات سبعة الحفظ من الوقوع في وحل المعاصي الصوم جنة ثمانية الحفظ من خطر الشهوة قال خصاء أمته الصيام تفعة البعد عن النار من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه جهنم مثيرة مئة عام عشرة الشفاعة ناخد بس إيه الملمح ده إنها تكون لأهل الكبائر يمكن يكون ده سبب لمغفرة الكبائر الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة حداشر إنه يكون سبب لدخول الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة اتناشر التحلي بشعار الأبرار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار فالابرار وصفهم إن هم كده بيقيموا الليل وبيصوموا النهار فتبقى سبب لذلك القيام هتحتسبوا فيه مغفرة ده او الحاجة الثمرة ايه كمان الامتثال التقرب الى الله عز وجل بأفضل ما يحب ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وصيام رمضان فرض فدي ميزة في رمضان عن سائر أشهر السنة واحد قلنا المغفرة اثنين تحصيل ثمرة قيام الليل كله بأن تصلي خلف إمام حتى ينصرف الإمام فيبقى الاستمرار على الطاعة يبقى في النهار كنت شغال في طاعة وبالليل كتبت لك قيام الليلة كلها يبقى لأربعة وعشرين ساعة كنت في طاعة الرحمن ثلاثة الفوز بالجنة والنجام من النار ألم يقل الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين هنا وهنا هي قرة عين جعلت قرة عيني في الصلاة وقرة عين كذلك يوم القيامة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون برضو تحصيل منزلة التقوى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون صفة المتقين يعني. يبقى تحصل ثمرة التقوى بالصيام والقيام خمسة أن تلحق بركب الصالحين عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين طيب عايزين طبعا بقى المستويات مستويات بقى في القيام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين من قام بمئة آية كتب من القانتين من قام بألف آية كتب من المقنطرين عايزين القنطار ده يتعدد في رمضان يعني في رأيي ايه المشكلة يعني ان انت تصلي كل يوم تهجد بعمة وتبارك انا بقول ان احنا نتهجد احيانا منفردين عشان الموضوع ما يبقاش كل يوم بتروح تصلي ورشيخ فلان الفلان اللي لغاية قرابة الفجر وتروح تتحر وتمشي لا لن وحدك. بعض الوقت علشان تستمتع انت لما بتصلي لوحدك انت المتحكم في الصلاة فسعاك يجي معنى جميل وهو يكمل وانت واقف بقى خليك تستنى شوية المعنى هيخش له دي ميزه في انت تتهجد احيانا وحدك بس احيانا علشان انعارف انه احيانا دي يعني ممكن انت الموضوع يجيب نفاك سلبية طيب احنا كده خدنا بسرعة نوايا الاحتساب وان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نستكمل ماذا يصنع المجتهدون في رمضان نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في رمضان اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما تنسوش حديث شداد بن أوس اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك